ما كسبانكalem من الله، والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. إن الله غفور رحيم. 119. هلم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير يا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 117. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا 118. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم